الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قال فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والمسألة دائرة على القلوب قد قلنا قبل ذلك الإيمان والكفران الـ الـ الـ الـ الـ البر, البر والإحسان كله على, على القلوب فقال فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين الله لا يهدي القوم الفاسقين وسمهم الله على الفاسقين خرجوا الخرجوا عن طاعه الله خرجوا عن عن الانقياد والانصياع له ولرسوله لذلك اعزق الله قلوبهم وختم على قلوبهم وجعل الأخفال على القلوب فلا فلا تهتدي ولا تستبصر طريقها قال الله تعالى ومن, ومن يرد يريد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن يريد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا وأيضا قد قال الله جل جل في علاء أولئك الذين يمرد الله اي, أي يطهر قلوبهم لهم في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم الله جل في علاء أغلق عليهم أبواب الخير وأغلق عليهم أبواب الهداية لأنهم ما ارادوه لأنهم ما أرادوهم ما أرادوا إلا الغواية وأما ثموت فاستحمل فاستحبوا العمى على الهدى فهؤلاء زاغوا بقلوبهم فازاغ الله قلوبهم زيغا كثيرا وختم على قلوبهم وجعل الاقفال حتى لا يستبصروا ولا فهموا ولا افقهوا ولا يعلموا والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وهذه المساله ترعب لان هذه المساله ليست ليست على الظاهر ولا على الابدان قد يقوم المرء يعني طائعا صائما قائما وتراه يطير في القراءه ومع قوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم أبني إسرائيل إني, إني رسول الله إليكم مصدق لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين <تصفيق> قال الله تعالى مبينا لنا وأنقل لنا بشارة عيسى عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانه رب العظيم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 يعني التوراة قد بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم والإنجيل قد بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم نعم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم تتوالى وهم قد علموا يقينا أنه هو الرسول الذي بشر به موسى والذي بشر به عيسى نعم عليه السلام وموسى عليه السلام قد بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال حتى قال هو هو قال وماذا بعد قال عدواته ليوم الدين هو متحكم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت شوحا مطاع وهو متبعا فانتظر الساعة أو فعليك بخوايصة عمرك وقال عيسى, عيسى بن مريم ولان عيسى عليه السلام سماه الله باسم امه لانه من المعجزات فعيسى عليه السلام خلقه الله جل وعلا من من من ام من دون اب وخلق ادم وخلق حواء من من اب دون أم وخلق ادم من دون اب وام هذه معجزات ثلاثة وبعد ذلك تمام الربوبيه لتمام الربوبيه وبعد ذلك جاء الأمر من يعني كل الخلق بعد ذلك من اب ومن أم من ماء مهين واذا قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله إليكم وأولا تأسيس الأمر وتأسيس الرسالة كما اسسها موسى عليه عليه السلام وقال قال مصدقا لما بين ذي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فبشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي محمد هو اسمه محمد وأحمد كما قلنا تس اسماء للنبي صلى الله عليه عليه وسلم فقال وهو الرسول النبي العربي الأمي المكي فعيسى عليه السلام خاتم أنبياء بني, بني إسرائيل وليس بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قام ببني إسرائيل وبشرهم بمحمد وبحمد وهو خاتم الأنبياء والأنجيل المحرفة يعني قد حرفت ذلك وقد نفت يعني ما أثبتت البشارة وسبحانا رب العظيم هناك إنجيل واحد موجود هو إنجيل برنابة هو الذي بشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فبشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم يخفونه حتى لا لا يظهرونه في هذا في هذا الباب فهو بشر بمحمد بشر بأحمد خاتم الانبياء والمرسلين والذي لا يرسل بعده من نبوة تبعهم ومحمد له أسماء كثيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك فعيسى عيسى الممريم رأى وجد من بني إسرائيل ما وجد من الشدة والمشقة من الجحود والنكران والكفران والتفت بنو إسرائيل او التفت اليهود أحبار يعني اليهود أحبار بني إسرائيل أحبار اليهود بدلا من أن يكونوا عضدا ونصيرا لعيسى عليه السلام كانوا من أقوى طائفة تعادي عيسى عليه السلام لأنه يعني يرون بأن النبي إذا أتى فالناس لا يحتاجون عليهم وتهتز مكانتهم ولا يصيبون من الدنيا ما أرادوا أن يصيبوا فناصبوا العداوة الشديدة لعيسى عليه السلام لاقى ما لاقى عيسى عليه السلام من الشدة ومن الكراهية ومن الحقد من أحبار اليهود والنبيه والنبي يا عيسى عليه السلام من أولي العز من الرسل لهم بتصديق الأحكام وبنسخ بعض الأحكام وبتيسير بعض الأحكام وأتاهم وبشرهم بهذا النبي الذي سيأتي يكون خاتما لجميع الأنبياء وأنه الفارغ بينه وبين جميع الأنبياء الأنبياء كانوا يأتون إلى أقوامهم خاصة يرسلون ويبعثون إلى أقوامهم خاصة وهذا النبي بعث للجن والإنس بعث لجميع الثقلين وقد قال النبي السلام علي إن أسماء أنا محمد وأنا أحمد وهذا تصريح باسم النبي صلى الله عليه وسلم أحمد لأنه يقولون الذي بشر به عيسى وأحمد قلنا نعم الذي بشر به عيسى هو أحمد ومحمد هو أحمد قال إن لي أسماء أن أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمح الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا عاقب وقد سأل النبي وقالوا له في رواية أخبرنا عن نفسك فقال أنا دعوة أبي إبراهيم وابعث فيهم رسولا منهم يطلع عليهم آياتك إلى آخر الآيات قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرة عيسى عليه السلام ورعت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرة من أرض الشاب فهو دعوة إبراهيم وإسماعيل عندما بنى البيت فدع الله دل في علاء دعوة وابعث فيهم رسولا منهم فبعث الله فيهم رسولا منهم وكان هذا الرسول من صلب إسماعيل عليه السلام وفي رؤية في المسند في عن برد العرباد النسائرية قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجادل في طينته وسأمبئكم بأول, بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى عليه السلام بي ورؤية أمي التي رات وكذلك امهات لأن نبينا وروى وروا أحمد أيضا عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله ما كان بدو أمرك قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام وأيضا روى أحمد عبد الله بن مسعود قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن من ثمانين رجلا منهم عبد الله بن مسعود وجعفر بن عبد الله وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن عرفطه وعثمان بن مضعون وابو موسى فأتوا النجاشي وبعثت قريش عمرو بن العاص لاستجلاب هؤلاء وعمار بن الوريد بهدية فلما دخل على شيء سجد له ثم اتدرى عن يمينه وعن شماله ثم قال له إن نفر من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا ورغبوا عنا وعن ملتنا قال فاين هم قال هم في أرضك فابعث إليهم فبعث إليهم فقال جعفر أنا خطيبكم اليوم فاتبعوه فسلم ولم يسجد فقال له ما مالك لا تزجد للملك قال إن لا نسجد إلا لله الله أكبر قال إن لا نسجد لا إلا لله وما, وما ذاك قال إن الله بعث إلينا رسوله فأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله عز وجل وأمرنا بالصلاة والزكاة قال عمر بن العاص إنهم يخالفوك في عيسى ابن مريم عليه السلام قال ما تقولون في عيسى بن مريم وأمه قال نقول كما قال الله عز وجل هو كلمة الله وروحه ألقاه إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر, بشر ولم يعترضها لد قال فرفع عودا من الأرض ثم قال يا معشل الحبشة والقسسين والرهبان والله ما يزيدون هذا على الذي نقول فيه ما يسدى مرحبا بكم وبمن جنده أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الله سبحان الله هدخل الله في قلبه الإيمان وبشاعة وإن كان هو في الرواية ليس صحابيا وهذه حقيقة الأم هو ليس من صحابي لكنه شوف آمنا لما جاءه الآيات وقرع عليه الآيات آمنا وهو الذي زوجها أم حبيبة هو الذي أمهرها ولما أسلم الله له شكر له هذا هذا ما فعل فجعل لهم عجزة لم تكن لأحد كشف الله الغيب لنبينا صلى الله عليه وسلم فجعل الجنازه معترضة وقال لهم خرجوا أهوكم أصحامها قد مات وشرف الله بأن الله قد, قد, قد, قد جعل رسوله يصلي عليه وصلى عليه الصحابة الكرام لكن هو في, في, في مناطق الكلام لا يكون صحابيا لأنه لم يلتقي بالنبي قط لكنه أراد الله أن يكون من أهل فردوس الأعلى لأنه ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به وخشي أن يقتلوه وحكم بما حكم به وقد أسلم لأنه ما كان يستطيع أن يفعل إلا ذلك وقد قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم فقال أشهد أنه رسول الله وهذا فارق بينه وبين رقل. فرق العالم يقينا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه قال لو, لو التقيت بي لغسلت الماء من تحت قدميه وعرض على قومه لكن الملك سبحان رب العظيم ومن أرد الله أن يزير قلبه وزع قلبه الدنيا قد تهل فتاك ولو مال إليها الإنسان ضع وضيع وضل وهو يميل إلى الدنيا كل إنسان منه يميل إلى الدنيا وقلبه يميل إليها ولكن العصم من الله وحده لا شريك له فرق المال إلى الدنيا والسلطان حتى أن البخاري زيف على أساس أنه أسلم ولم يسلم بل هو مات كافرا وهو لما عرض عليهم ونفروا نفرة الحمر قال كنت أختبر دينكم وخشي على ملكه ولذلك كفر بالله وكفر برسوله صلى الله عليه وسلم وما الحبشة وبقي على ملكه لكنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم والشاهد من الحديث أنه قال أنه الذي نجد في الإنجيل أنه الذي بشر به عيسى بن مريم عليه السلام انزلوا حيث شئتهم والله لو ما أنا فيه من المنكر حتى أكون أنا أحمل عليه وأوضئه وأمر بهدية الآخرين فردت إليهم الحق يدخل للقلوب فيقويها وأمر بهدية الآخرين فرد فردت إليهم ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرا وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لو حين بلغه موته نعم بل عليه بل عليه وقال تعالى فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا شحر مبين قال عيسى بن مريم وما بني الصراء لإني رسول الله إليكم مصدق لما بين دي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا شحر مبين وهذه كانهم يلقنوها بعضهم إلى بعض يلقنون بعضهم بعضا على الكفر بالنبي والكفر بالآيات وانجعوا بها وهي تتلألأ أمامهم والله لو ما مهتدين ولا صمنا صدقنا صلينا هو الأول والآخر والظاهر والباطل وما بكم من نعمة فمن الله فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ولذلك يقول الله جل وعلا هؤلاء ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحرون ومن هداه الله فهو المهتدي اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين يعني عندما جاءهم ببشارة أحمد عليه السلام وبعلامات موهبته وسمات شخصيته لكنهم كفروا وقالوا هذا هذا سحر مبين وهذا قول من كفر ومن ومن أغلق الله قلبه ومن جعل القفل على قلبه ومن جعل الرنة يعلو قلبه فإنه لا يستدي ولو جاءته ألف آية وأنا أنا يحرق القلب أنني أدى جماعات من الجماعات لا أتكلم عنها ولا ولا أصفها غير أنكم ستعرفونها يعني ال الأمر, الأمر جلل يعني هم عندهم شيوخ نصبوهم ونصب هؤلاء الشيوخ يتبعونهم ويعقدون الولاء والبراء عليهم وقالها أحدهم حتى لو لو تنقطعوا بالتبع السنة فهم أيضا قد قالوها صراحة قالوا قالوا معقود على شيخ الفلاني في المولاة عليه والمعادة عليه أعوذ بالله من هذا الضلال المبين وهذه الحيثة عن طريق رسولنا الأمين الامه متشذمة متقطعة ولن تجتمع إلا أن يجمعهم الله على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما دام ما داموا يلقونها خلفهم ظهرياً فالله عليهم وليس لهم والله مقطعهم أشد مما هم فيه من تقطعهم وشذمة قالها قال قال نعقد اللواء على شيخ الفلاني والعالم الفلاني هؤلاء قوم غرهم الشيطان وئس من يعبد في جزيرة العرب لكن لم يأس أن يحلق شبينها الجميع فهؤلاء قوم غطى عليهم الجهل والهوى واتباع الشهوات هم حقا لا يتبعون الله ولا يتبعون رسوله عندما يقال لهم هذا قول النبي ويقال لهم لو عندكم الإشكالات هاتوا الإشكالات ونجيب عنها على حديث عليه وسلم إذا لم يستطيعوا له سبيلا ولم يروا عنده خطا عقديا ولا حيدا يقولون فيه الغاز فيه, فيه, فيه خفاء ما نعلم سيظهر سيظهر الله دنا في علاء بعد ذلك هذا الباب سينتظرون سي... لان يظهر الله له خطا فيتمسكون به حتى حتى يسقط ح... هذه هذه ام المصائب التي نعيش عليها فيها... في في في الحق للملتزم الذي تشرذم وتقطع وما علم الله بحاله كشف الله أمرنا عندما اتتنا الفتن تترى فعلينا أن نعود ونؤوب ونرجع إلى ربنا لليفعلها فنقطع أوصال الشيطان ونحاول قد يمكن أن ندع كل ما يفرق بين الجميع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنه دعوها فإنها منتنة أبدعوا جريء وأنا بين أظهوركم تشرزموا تقطعوا لأنهم حادوا عن الطريق بين الله لهم الآيات بيانا عيانا ولكنهم ما أرادوا إلا أنفسهم يعني لماجلس الولد الصغير الذي لا يعلم شيئا عندين الله لا ولا لا لا تستقيم قراءة الفاتحة معه ومع ذلك يقوم جرحا وتعديلا على الناس صار ليس بعدها صار نهيك على أنه أيضا عندما يكون الطفايل يريد أن يعني أن يظهر نفسه يركب الموجة يأتي رجل مشهور جدا فيتكلم فيه ويقول هذا رجل قال بأن الكبيرة لا يعني صاحبها يخرج من الملا وهذا منهج الخوارج هو خارجي طاب الرجل الرجل قالها زلة وقد تراجع عنها وانتهى الأم يقول في المجالس الخاصة يتكلم طيب أنت ما كيف عرفت أنه في المجالس الخاصة يتكلم أنت درست علي فاسق فلا قول لك أو بعث جني والجني القرين الأول تكلم عن القرين الثاني ثم جاءت الجني بالنبع العظيم أنت مشرك يعني أنت في الحالتين ضائع في كل أحوالك وأنت تأتي تهزي بأن تسقط الناس وأنت ساقط أساطعهم في الأمة فسادا وتصد عن الله جل في علاه ما يعلم بحالها إلا الله جل في علاه وطائفة تأتي يعني هم يصدون عن سبيل الله محاربة للسنة لا يمكن أن تكون نصرة للسنة بحال من الأحوال ولذلك عندما يقال لهم طب هذه السنة ولو إشكال عندكم هذه السنة ونبين السنة حاكمة في هذا الباب لا, لا لا لا هذا ليس بواضح فخلينا مع مع الواضح مع أي واضح الواضح عندكم هو طريق واحد اتباع الهوى وعقد اللواء على شخص ما تأتوالون عليه وتعادون عليه وهذه بدعة النكراء قال وهؤلاء يجلسون خمسة يخرجوا خمسة, خمسة يخرج يعني يجلسون معا خمسة بيخرجوا خمسة واحد لأنه طبعا الكل يبدع الكل، الكل هذه يمكن هذا الشعار العظيم، الكل يبدع الكل في هذا الباب الكل يبدع الكل، فهذه هذه مسألة مسألة عظيمة جدا هنا، لما اختلفت قلوبهم على عيسى عليه السلام ما أمنوا به، ولما اختلفت قلوبهم على النبي صلى الله عليه وسلم جحدوا بآياته بعد ما رأوها، ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله يعلم ما في القلوب ولا يعطي عليها ومن أراد الله أراد الله له ما يريد ومن أراد وحدة الأمة فإن الله على وحدة الأمة على يديه إن الله لا يخيب رجاء من رجاء وإن الله على كل شيء قدير الفوائد المستنبطة بشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل مدار النجات والهلاك على القلوب سنة لا كونية لا تتبدل ولا تتغير سبحانه وجل جل في ألا وأهل الكفر ملة واحدة يلقون بعضهم بعضا لذلك قال الله تعالى تريد أن تعجب يا محمد فتعجب أتواصل به كل كل نبي يأتي لقامي هذا سحر مبين ساحل كاهن مجنون يعلمه بشر هذا الذي يقولونه جميعا فالله المستعان إن شاء الله بإذن الله دكتور ما متحد بإذن الله أتصل بحضرتك بعد بعد الدرس بإذن الله وفي أسئلة تفضلوا وأنا طبعا مساء في المغرب وعلى بعد خمس دقائق نبدأ الدرس المغني بإذن الله تعالى نفع الله بكم الأمة الإسلامية رزاكم الله عنه خير